وان شقت السماء وهي يومئذ واهيه والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانيه يومئذ ترضون لا تخفى منكم خافيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق فِي فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا بِمَا